بسم الله الرحمن الرحيم تاتها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم منك واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خذت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل تميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هينه وَمَا ذَاقَ قَلَقَتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَة قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَتِيَامًا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى, إليهم فأوحى إليهم أن وتذبحوا بكرة وعشيا